بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص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 لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحب.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 ذلكم الله ربكم ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فإن تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر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 الإنسان ضرب دعاه ربه منيبا إليه دعاه ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل.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 اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إنا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 الخسران الذين خسرو أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف الله ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوان والذين جتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد الذين نجتنب الطاغوت ان يعبدوها وانا اب الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك الباب افمن حط عليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من فينا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه من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 ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأولي الألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في طلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا كتاباً متشابهاً مثاني تقع شعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء له انهافمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعر فعذاقه الله الخزي في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اكبر لن كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعله ذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوجل عن لهم يتكون ضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان ما فعل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما لَقَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ, إن أرادني الله بضر إن هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ب رحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسب يا الله قل حسب يا الله عليه يتوكل المتوكّن قل يا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون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 بوكيل الله يتوفى الانفس حينا موتها واللاتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ هوشما أذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكى الذين من دونه إذاهم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا في الأرض جميعهم ومثله معه ومثله معه لفتدوا به من صوء العذاب يوم القيامة.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 كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لما يشاء. اصْطَفُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا لَا تَقْنَطُوا لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هو اسلموا له وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أن تقول نفسيا يا حسرتا أن تقول لنفسي يا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول له أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرتم فكون من المحسنين بل قد جاءت كآياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.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 سُوءُ الصُّورِ وَلَاهُمْ يَحْزَمُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قل أف غير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من طبلك لئن أشركت لئن أشركت لا عملك ولا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 والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وهو اعلم وهو اعلم بما يفعلون وسيطا وَسِيطَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَنَّ الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَ. Home. <laughs>